واحد وعشرون استمع إلى نطق حرف الثاء بالصوائت القصيرة في الكلمات الآتية ثم لاحظه ثا ثو ثي ثوب يحرث أثاثي ثلج حرث ثمار يمكث ثوم ثعر